ك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.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 رب نوفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوب الحساب ولا تحسبن الله تشغط فيه الأمصار صنق الله